هذه الصلاة التجلية محي الدين أبي صالح عبد القادر كيلاني قد الله سره ونفعنا به بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين جد الحسن والحسين محبوب رب ال مشرقين والمغربين المقصود والمطلوب بقاب قوسين المتجلي بتجليين الذي قال له الواحد الأحد يا نور نوري يا سر سيري ويا خزائن معرفتي جيت ملتي عليك يا محمد من لدن العرش إلى تحت الأرضين كلهم يطلبون ارطائي وأنا طلب ارطاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين المقصود والمطلوب بقاب قوسين المتجنية بتجنيين الذي قال له الواحد الأحد يا نور نوري يا سر سري يا خزائن معرفتي أفتيت ملكي عليك يا محمد من لدني الأرش إلى تحت الأرضين كلهم يطلبون رطائي وأنا أطلب رطاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد سيد الجونين والثقالين والفريقين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين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 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين المقصود والمطلوب لقاب قوسين المتجلي بتجليين الذي قال له الواحد الأحد يا نور نوري يا يا خزائن معرفتي، أفتيت ملتي عليك يا محمد من لدن العرش إلى تحت الأرضاي كلهم يطلبون رضاي وأنا أطلب رضاك. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى آل محمد ولحمد لله رب العالمين